فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتوالى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتوالى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكفون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله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 يأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.